ما أقساها من لحظات حينما تجد نفسك داخل القبر وحدك تفك الأكفال ولا أهل ولا خلان وقد أتاك الملكان يسألان فهل اعددت للسؤال جوابا لك أني في القبر اراني وحدي ما بين الاكفاني لك اني في القبر اراني وحدي ما بين الاكفاني دفنوني الاهل وتركوني ولت الملكان وسالاني دفنوني الأهل و تركوني وأتى الملكاني وسألاني من ربك قلت ولا أدري من فزعي ما قال لساني من ربك قلت ولا أدري من فزعي ما قال لساني لك أني بين يدي ربي موقوفا موقوفا عند الميزان وأمامي توزن أعمالي وقرأت صحائف عصياني وأمامي توزن أعمالي وقرأت صحائف عصياني يوم العرض على ملك هو مالك كل الأكوان الناس من الهول سكارا قد شابت روس الولدان لا ينفع مال أو ولد أو جاه كان لسلطاني لا ينفع مال أو ولد أو جاه كان لسلطاني الكل هنا قد وقف وجلينا امام الرحمن الكل هنالك قد وقف وجلين امام الرحمن وجلينا امام الرحمن ما اسعدناس قد خرجوا من تلك الدار بايمان خرجوا من تلك الدار بإيماني فازوا الله وقد رشدوا ونجوا من غضب الدياني من يا نفسي راكف في عيش فاني آه من جهلك يا نفسي راكف في عيش فاني عيش فانٍ آه من جهلك يا نفسي ما غرك في عيش فانٍ ما غرك في عيش فانٍ بيستجير فانت من سواني بِكَ, أستجير, بك أستجير, أَسْتَجِيرُ فَأَنْتَ مَنْ سَوَّانِي بِكَ أَسْتَجِيرُ فَأَنْتَ مَنْ سَوَّانِي بِكَ أَسْتَجِيرُ فَأَنْتَ مَنْ سَوَّانِي بِكَ أَسْتَجِيرُ